وَِدَةُم بِولَدِهَا وَل مَلودُ الهُ بِولَدِ وَلَ الوَالِثِ مِث ذلكَلِك فَإِنْ أَرَادَ فِ صَلًَا عَنْ تَراضِم مِنهَُا وَتَشَعُورٍ فَل جُنااحَ عَلَيهِمَاء